أيها الإخوة والأخوات مع الختمة المنوعة نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم مع القراء محمد السيد ضيف محمود عمر سكر عيد حسن أبو عشرة هاني الرفاعي والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ محمد السيد ضيف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلم أن ما غنمتم من شيء فان لله خمسه فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم تلتقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم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 ي أيَّذينَ آمَنوا إذَا لَ قتُم فِي أَسَ فَسبْبتُ وَزقُل اللهَّ إذَا لَ قيتُم فِيأَتَ فَسبْتُ وَزكُل اللهَّه كَثيرََّعََّكُمْ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 فِئَتَانِ نكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ إِذَا يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ ۚ لَا يَدْرُونَ على مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَىٰ إذ يتوفى الذين كفروا فَكَيْفَ تِيَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بظلام كَدَأْ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَذِيدُ الْعِقَابِ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 الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرذ بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب وَلَا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعد لهم ما استطعت من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وهدواكم واخرين من دونهم لا تعلمون الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وف إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم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 الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلغوا مئتين وإن يكن منكم ألفين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 لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم خلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم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 إلا تفعلوهتكم فتنه في الارض وفساد كبير والذين امنوا هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا. لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم